امين وان انه ل تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من ثاني عربي مبين وان انه لفي زبور الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه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 Dėk만 kai ir randu protipė, mutiskči važiūnės pakaip yra challenge. Meses turėjens, sa'nahum sinin thumma لَكِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَاً وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو نَزَّلُ على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاؤون Am tora annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum illa alladheena amanu wa 'amilus saalihaati wa dhakaru Allaha kathiiran wantaṣaroo min ba'di ma dhulimu wa sa